spin mashal wa btahrot tadro khan sab spin mashal wa btahrot tadro khan sab شيخ بن طلعه المنصور اولاده السادس عمر و شيخ بن طلعه المنصور اولاده السادس عمر و ابن مشعل و بتر تدرخان سب والمرو ابن مشعل و بتر t Chexi van tot la mansura au que a tan sali farua. T Chexi van to la mansura au que a sali sau farruar Hem ahaut de musulmanua ho i clar de musulmanu Lfra Cipur zàl ya tspir zú'u balta ya hàgatsa quachtal Dabat illa l'àri mi kiya hàm zàl hàm baràm quachtal Hà yàuwarda iqtidao au bisàristal ràhbaru Hà yàuwarda iqtidao سپ مشال شواترو تدرو خانس بول المرو س مشال شواترو تدرو خس بول المرو شخبا تله منصور او ص مرووع شخباله منصور اوقصالظطواك أبذرو ب مردناك خالدو tras kufrija hatta la garda bayka taitani jat warqa wa khalzam lu aw daristaja دأتلو دا فكتاب كسر به رس او سر دفترو دأتلو دا فكتاب كسر به رس او سر دفترو بين مشال و وترو تدرخان سبا والمرو بين مشال و وترو تدرخان سبا والمرو شيخ بنت المنصور اوكار اكل ثالث مرو شيخ بنت المنصور اوكار اكل Tola jou ho la carpa pavi dexo al pan pas lo fugui Hainar la cada nocheche da mar no e ho jau andande Se manggallah barre li de la eham kami h زمهر هلبر لدلل زم تمرهم فرس نهروا <تصفيق> بمشال وتارو تدرخان <تصفيق> سبا والمروه بمشال وتارو تدرخان سبا والمروه <تصفيق> شيخ بنت لمنصور اوكار اطل السادس مروه شيخ بنت اوكار اطل السادس مروه لَرِستر جَیدا دُ نَفَافِر کِ تجارتُ نَ دَژوان سُ ہولی اَ تابَنگَ دی اَکَوَن تُنا کَلَ کَلَ کَلَ زَر وَ کَل اَسمَت سَ اُمُر چَل وَ بِکُش بِ اَستَری ہو رَ ذِ خال سَرُ نَ پَر پُپلی دَ سیرَت دثرت وذت لا رزمن دكل في غمبرو spin مشعل و وترو تدرخان سبا والمرو في مشعل و وترو تدرخان سبا والمرو شخبت للمنصر اوقات اثلث عمرو شخبت للمنصر اوقات اثلث عمرو kahan da mashr ta bo das pinzar palaviyan ta be ne atala ishtishaha jaan da dukhman pur qurba vir ve na karab ya tadbir ve masjid de Sadiq-Masharja qam d'arra, bar d'ir-bakht-a-veron De Sadiq-Masharja qam d'arra, bar dir bakht a في <تصفيق> المشعل ووتر تدرخان سبا والمروى في المشعل ووتر تدرخان سبا والمروى شخبت لمنصور اوقات اثر ثالثه مروه شخبت لمنصور